إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمَعْذَبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَنَّ لَنَا غُمّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كُنَّا مُكَذِّبِينَ وَإِنَّ رَبَّ بَكَلَ لَهُ وَالْعَزِيزُ رَاحِم كَذَّبَتْ أَمُدُّ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُ صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتق குவ அஃபியூன் அனுக்குமா எஜரி இன் அஜரி اِنْ تُرَكُونَ فِيمَا قُلْنَا آمِينَ فِيدَنَاتِ وَغُيُون وَزُرُعٌ وَنَخْ إن طلوها هظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فاره فَتَنقُلُوا هَوَاءَ طَيْرٍ وَلاَ تَطيرُوا أَمْرًا مُّسْرِفًا الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسح اريد ما انت الا بشر مثلنا فاتب باياتي ان كنت تامن الصادق مَعْلُوم وَلَا كَمَا سُوءَ بِسُوءٍ فَيَخُلُ قُبْعَذَابُ يَوْمٍ عَظِيم فعقروها فاصبحون نادمين فانخذهم مور العذاب ان في ذلك لايات وما كان طالُقُ المؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ